بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حدر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ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 وَأَمَّا إِذَا مَدَّ تَلَاهُ فَقَدَ رَعَ لَهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُ النَّلِيَّينَ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وتأكلون التراث أكلا اللّمّات وتحبون المال وتحبون المال حب دمّات وتحبون المال حُبًّا دمّات كلا إذا دكّت الأرض دكّ دكّ وداء ربك والملك صفا صفا وداء ربك والملك صفا صفا وادي يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ربك والملك صفا صفا, والملك صفا, صفا يومئذ بيذهنم يوم اذا يتذكر الانسان يوم اذا يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعزب عذابه أحد ولا يوسق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ, بجهنم وجيء يومئذ, بجهنم وجيء يومئذ في جهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنا وأنا له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنا, وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدمت لحياتي في يومئذ الله عذابه أحد فيومئذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوفق وساقه أحد يا أيتها النفس يا أيتها النفس البطمة رجعي إلى ربك راضية مرضية رجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي وادخلي تنتي